Inna allazin kafaru suvõõn alaihim Aanذartahum amlem tundzirahum La yu'minun Khatama allah ala kulubihim Wa ala samrihim Wa ala abisarihim Gishawa Wala hum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 Vy kloobihim maradum, fazadهمullahu maradum, woleham arذاbun aliimum bima kanu yakthibu. Wa iza qil lهم la tufsidu fialarbi, qalju inna ma nahnu mucliju. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا كما آمن السفهاء Hvala, inna hum humu s-sufahāu, wala kirlā yā'alamūn. Wāizā lakul lathīnā āmanū, kālu āmanā. Wāizā khalaw īlā īlā Čā šeātīnihim, kālu īnā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 فَلََّا أَضَاءَت مَا حَوولهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِيهِم وَتَرَكَهُم وَتَرَكَهُم فِي ظُلمَاتِ لا يُبَصِرُون صُُم بُخْْمُنْ رهُم يم فَهُم لَا يَردِرُون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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلكم لعلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماءاً.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 فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي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 بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا مِنَ الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما, فأخرجهما مما كانا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 قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا واوفوا بعهدي في بعادكم وان يا وَآمِنُوا بِمَا أَن زَللتُ مُ صَدِّ قَلِّمَا مَكُمْ وَلَا تَكُهُ أَولَكَافِر بِه وَلَا تَشْتَرُ بِآياتِ سَمَنَ قَليِيلََا وَإِي يَفَتَّقُون وَلَا تَللبِسُ الْحَق قالوا باطل وتكتم الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, يذبحون أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 تواب الرحيم واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه فاخذتكم الصاعقه وأنتم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 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياكُمْ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَعَلَهُ غَوْرًا لَّهُمْ كَانَ كُلَّهُمْ يَشْرَبُونَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 نَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ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 تَسْرُّ النَّاظِرين قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُسيرُ الأرضَ ولا ولا تسقي الحرثَ مسلّمةُ اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفساً فادّارتم فيها وَاللَّهُ مُخْرِجُهُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 يَطُومُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَنَ اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَقَومَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ, ثم يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهم يعلمون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 وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم, ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا وَمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْثِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهِدَهُ أَمْ تَقُولُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِاسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ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 اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ مُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ بِهِ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون على الذين كفروا فلما, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بَغْيًا أَن يَنزِلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ على عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِكَافِرِينَ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 قل بي ما يأمركم به إن, إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا خالصا من دون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 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَلَماا جَأَهُم رَسُول مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُم نَبَذَ فرَيقَ نَبَذَ فرَريقُم مِنَ الذي نَأوتُ الْكِتابَ كِتابَ اللَِّ وَرَا أَغْهورهِم كَأََّهُم لَا يَعمُون وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّسِيهُ الشَّيَاطِينُ وَعَلَا مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى ف يَقُول إَِّماَا حتىَ يَقُول إِما نَحْن فِتْنَةُ فَل تَكأُر فَيَتَعََّمُونَ مِنْهَُا ماَا يُفَِّقُونَ بِهِ بَينَ الْمَرْءِ وَزَوْود وَماَاهُم بِضَرضينَ بِهِ مِن حَدٍ إِلَّا بِإِزْنِ الَّ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 وَلِلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ منها او مثليا الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟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 لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا, حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَهُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ مَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ فَلَهُ مَوْعِدٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 أُولائِكَ مَا كانََ لَهُم أَ يَدخُلُه إِللاا إِلَّا, إلا خَائِ فينَ لَهُم فِي الدُّنْي خِزّ وَلَأُمْ وَلَهُم, ولهم فِيآخَاتِ يَعذااب عَظم وَلِلهِ المَشرِقُ وَالمَغْرمُ فَأَينم تُ وَُّوفَثََّ وَجع اللهَّ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا, فإنما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ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 ومن يكفر بي فؤلاء هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعا ولا تنفع شفاعه ولا هم نصرون واذ بذل ابراهيم ربه بكلمات فاتم مَهُن قَالَ اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين, للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا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 إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فلا, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ إْ قَا لِبَنِيهِ مَا تَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي إذ قالَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَاُوا نَعبُدُ إلَكَ وَإِلَ أَبائِك وَإلَهَا أَبَائِكَ إبرَهِيمَ وَإِسمعيل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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي يا موسى وما أوتي يا موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا, كانوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 وَمَا أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم مِنْ بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بَعدَ ما جَاءَكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذا إِنَّكَ إِذا لَمِنَ الظَّالِمينَ الَّذينَ آتَيناهُمُ الكِتابَ يَعرفونَهُ كَما يَعرفونَ أبناءَهُم وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنهُم لا يَكتمونَ الحَقَّ وَهُم يَعلَمونَ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 وَنَقُصّ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ ۚ مِّن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ۖ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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات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 وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ, أن القوة لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابِ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ رَدَّنَا كَرَةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أَّهَن سُكُلُ مَِّا فِي الأررضِ عَلَم طَيبَ وَلَا تَتَّبِروا خُطْواتِ الشَّيطان إِهُ لَكُم معدوم مُبين إِ ماَا يَأْمُكُمْ بِالسّ وَالْفَحشاءِ وَأَن وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَ كان آباءُهُم لا يَعقِلونَ شَيئ وَلا لا يعقِلونَ شَيئ وَل يهتَدُون وَمَسَلُ ال الذيينَ كَفَروكَ مَثَل الذي يَعقُوا بِمَا ل يَسمَعُ إَِّا إِا دُند صم بكم عمي فَهُمْ لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا, واشكروا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاكُ تَعْبُدُونَ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 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه وَلَا يُكَّمُهُم اللهَّهُ يَومَ القِيَامَكِ وَلَا يُزَكِيهِم وَلَ أُم عَذااب وَلَهُم عَذاَاب أَلم أُلائِكَ الذي نَشْتَرَ الضَّلَلَتَ بِالهُدَ وَالعَذاابَ بِالمَوفِرَ فَمَا أَصبَرَهُمْ عَلَ النَّار ذَلِكَ بِأََّّ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 والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَرَأْكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِّلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعوه فانما اسمه على فانما اسمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم, ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان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 انكم كنتم تختانون انفسكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرون وبتغوا ما كتب الله لكم وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل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 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا, لتأكلوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ, وأنتم تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ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 لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتمتوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم ميضا أو به أذى من رأسه ففديا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 ليسَ عَلَيْكُمْ جُنااح أَ تَبتَغُوا فَلَم مِ الرَبِّكُمْ فَإذاَا أَفَدُم مِن, فإذا من رَفَاتِ فَذكُر اللهَّ فَذكُر اللهَّه عِندَ المَشعر الْحَرَامِ وَذكُروهكَمَا أَدكُم وَإِن كُنتُم مِّن قَبِيلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ربنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ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 بعد ما جاءته فإن, فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون, ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباء حتى حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان يَسْألونَك ماذا ينفقون قل مَا ذاَا يُم فِقُون قُلم أَم فَقتُم مِن خَيرٍ فَلِلوَالدَنِ وَالأَقََبينَ والّتَامَا وَمَسكين وَْيَتَمَا وَالمَسكين وَبِن السَّبيل وَماَا تَفعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإَِّ اللهَّهَ بِهِ عَين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 صيده من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّبَرُوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من تلك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 ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في في ارحامهم ان كن يؤمنن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهم حق برده في ذلك إن إن إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا الا ان يخافا الا يقيم ما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 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَاءً أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ الله وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ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 مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا, فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا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 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده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 إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن, يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما, فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ تُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا, إلا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم, ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أن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 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ, علمكم ما لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصيه لازواجهم وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرج نفلا جناح عليكم فيما فيما فعلنا في انفسهم من معروف والله عزيز حكيم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 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم.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 قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العيم والجسم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 قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ غَلَبَتْ فِئَةً كَزِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ولما برزوا لجادوا توجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو الحي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 فَمَن يَتَّقِ الظَّالِمَ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى قَالًا فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ شَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت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 قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ, ثم جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ, ثم دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا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 وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّ وَلَا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 خير من صدقه يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي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 مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة نَتِم بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لعلكم تتفكرون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 نَفَقَةٍ او نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَار إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ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 لفُخَرى إ الذيينَ أحصِر فيِي سبَِّ لا يستطيرون لا يستطيرون برَربًا في الأرض يحسَ الجهِل يحسَبونجاهِل أغْنيمِن التعّف تععرفهُم بسيمهُ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 وَإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَىٰ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجليه ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن, إلا أن تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوا وا واشهدوا اذا تبايعتم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 يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 ما لا طاقة لنا بيه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين